وَالسَّمَاءِ إِذَا تَلَاقَتْ إِن كَانَ لَكُمْ فِيكُمْ قَوْلٌ مُخْتَلِفٌ يُفَكُّ وَأَنَّهُ مَنُوفِك قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي عُمْرَةٍ سَاهُونَ يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين 119. تقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 110. هانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا سحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا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 هلتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمير فقربه فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت أجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم الأليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا وَيرَ بِيتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ لليم وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ لو مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وفي عادم ذا ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء لتت عليه إلا جعلته كالرميم